وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما que 124. إن ذلك لحق تخاصر أهل النار 125. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار 127. رب السماوات و فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكه كلهم اجمعون الا ابليس استكبر ذاكرت ان كنت من العالين الا انا خير منه خلقني ont dit بسم رحمن رحیم کتاب الخالص حقیفین فيهم يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء السماوات والأرض بالحق يكوبر الليل على النهار ويكوبر النار على الليل وسخر الشمس والغمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الوفار خلقكم من نفسه وأنزل لكم من الألعام ثمانية أزواج يخلقكم لَكُمْ وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ